وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو ملكه بإرد أو غيره أو ملك ولده الحر أو ملك أو ملك مكاتبه أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضهم فسف نكاحهما ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق ومن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحجمة والزانية والمطلقة ثلاثة حرم وطؤها بملك يمين لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوقت فلا أن يحرم الوقت بطريق الأولى إلا أمة كتابية فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى أمام ملكة إيمانكم ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل وبطل في من تحرم فلو تزوج أيمن ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح ولا يصح نكاحه متى مشكل قبل تبين أمره لعدم تحقق مبيخ النكاح طيب المؤلف رحمه الله قال ليس للحرة نكاح عبد ولدها للحرة لا يجوز لها أن تنكه عبد ولدها وللا أن, أن ولدها لو ملك زوجها أو بعضا لم فسخ النكاح وهذا مبني على أنه إذا ملك أحد الزوجين الآخر لملك أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح يعني ما من المسألة على هذه المسألة طيب قال الرحم الله وَإِنِ اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره أو ملك ولده إلى أن قال انفسخ النكاح هذه مسائل أيضا فيها ملك لأحد الزوجين للآخر ينفسخ بها النكاح مسألة الأولى قال اشترى أحد الزوجين الآخر مثاله رجل تزوج أمة رجل تزوج أمة حر تزوج أمة لتمام الشروط لما تزوجها اشتراها من سيدها اشترا زوجته هذه الأمة من سيدها فإذا اشتراها ينفسخ النكاح لأنه حينئذ يكون قد ملك, ملك زوجته واضح هذه طيب العكس اشترت الزوجة زوجها مثاله امرأة حرة تزوجت, عبداً حرة تزوجت عبدا وبعد نكاحهما اشترت زوجها هذا العبد من سيده اشترته من سيده فإنه حينئذ ينفسخ النكاح لأنه ملك أحد الزوجين الآخر واضح؟ طيب. قال أو ملكه بإرث يعني سواء كان ملك أحد الزوجين لآخر اختياريا. او قهريا فالاختياري مثل البيع ومثل الهبة اختياري. يعني الإنسان يفعله باختيار منه أو قهريا كالإرث الإرث من الأملاك القهرية الإرث هو من الأملاك القهرية لأنه سبق لنا أن الأملاك نوعان أن الأملاك نوعان أملاك اختيارية وأملاك قهرية والأملاك الاختيارية التي تدخل في ملك الإنسان باختيار منه باختيار منه والأملاك القهرية هي التي تدخل في ملكه قهرا وضابطها الضابط الأملاك القهرية أن كل ملك علق على سبب فإنه ملك قهري كل ملك علق على سبب فإنه ملك قهري مثل اللقطة الملتقط الآن إذا تقت اللقطة وعرفها حولا كاملا بعد الحول تدخل اللقطة في ملكه قهرا قهرا ثانيا الارث الارث ملك قهري يدخل في ملك الإنسان قهرا من العز وجل يقول وَلَا هُمْ نِسْتُمْ مَا تَرَكَ أَزْوَاجِكُمْ وَلَهُنَّ وما شمه ذلك فهو ملك قهري ومثل الجعالة أيضا الجعالة ملك القهري لأن الجاعل إذا قالوا من رد عبدي فله كذا من رد جمالي الشالد فله كذا ففعله رجل يعني قام بهذا العمل ورد فإنه يستحق الجعل لأن هذا الملك الذي هو الجعل المجعل على الجعالة بسبب يعني يملك الإنسان بسبب ما هو السبب قيامهم بهذا العمل قيامهم بهذا العمل فهذه ثلاثة أملاك الإلف ما بعد ها واللقطة والجعالة هناك أيضا حقوق حقوق قهرية تدخل في ممكن إنسان قهرا مثل حق الشفعة حق الشفعة يدخل قهرا ولو كان مثلا عندنا رجلان شريكان في أرض باء أحدهم ونصيبه على ثالث فإنه من حين البيع يثبت للشريك الذي لم يبيع يثبت له حق الشفعة قهرا لأن الشفعة حق قهري لأن ذكرنا أن ضابط الحق القهري أو الملك القهري ما علق على سبب وهنا البيع سبب لوجوب الشفعة لوجوب الشفعة واضح طيب يقول الآن ملكه الزوج الآخر إذن قوله إذا اشتراحت الزوجين الزوج الآخر هذا ملك افتياري أو ملكه بإرث هذا ملك قهري أو غيره كالهبة والعطية هبة عطية أو عن دين مثلا الهبة هو واضح بأن يقول مثلا رجل تزوج أمة حر تزوج أمة فقال سيد الأمة للزوج وهبتك أمتي هنا دخلت ملكة تنفسغ النكاح كذلك إذا كان بغير كقضاء دين رجل تزوج أمة وهذا الزوت الحر يطلب سيد الأمة دراهم يطلب ألف, ألف ريال فطلب منه الوفاء قال ما عندي شيء لكن الأمة التي تحتك هي عن الألف, عن الألف هنا ينفسغ نكاح الزوجة الأمة ينفسخ نكاحها لأنها من عين ما قال الآمة في مقابل الدين الذي في ذمة لك داخلت بلك الزوجة طيب. قال أو ملك ولده الحر أو ملك مكاتبه ولده الحر يعني ولد أحد الزوجين مثل حر تزوج أمه حر تزوج أمه وآتت منه بأولاد وكان قد اشترض على سيدها أن أولاده أحرار. أن أولادها أحرار هذا الولد لما كبر اشترى أمه من سيدها اشترى أمه من سيدها فإن نكاح النكاح ينفسخ لماذا؟ لأن, الانس... لأن الابن وما ملك لوارده لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت وما لك لي أبيك, لك لي أبيك. كذلك لو كان العكس لو كان الولد الحر الزوجة هي الحرة والزوج هو الرقيق العبد فاشترى الولد أباه من سيده فإنه ينفسه النكاح طيب يقول أوملك مكاتبه يعني مكاتب أحد الزوجين كما لو كان مثلا زوجان حر الزوج حر والزوجة أمه رقيقة وهذا الزوج عنده عبد مكاتب عبد مكاتب تعرفون الكتابة الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده نشتر إنسان العبد نفسه من سيده هذا المكاتب اشترى هذه الأمة التي هي زوجة سيده اشتراها من سيدها حينئذ ينفسخ النكاح لماذا؟ قالوا لأن, العبد لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم والعبد وما ملك لمن؟ ها؟ لسيده فكأنه ملكها طيب يقول انفسخ نكاحهما أو بعضه انفسخ نكاحهما ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق لأن هذا فسخ وليس, وليس بطلاق وسبق أن القول الراجع في هذه المسألة أنه لا انفسخ وأنه لا دليل على هذه المسألة يعني أنه لو ملك أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح ثم قال رحم الله ومن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا حرم وطؤها بملك يمين هذه قاعدة كل امرأة يحرم وطوها بالعقد فيحرم وطوها في ملك يمين مثل الزانية الزانية لا يدوز نكاحها بعقد إن الله تعالى يقول الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكه إلا زاني أو مشرك لو كانت هذه الزانية أما هل يدوز له أن يطعها بملك يمين يعني يشتريه هل لا لا يتسر لانه يحرم وطئها بالعقد فيحرم وطئها بملك اليمين طيب امراه محرمه لا يجوز النكاح لا يجوز نكاح المحرمه يعني ان يعقد عليها طيب لو قال لن اعقد عليها ما لا نتزوجها لكن سوف أشتريها وهي محرمه لاطاها فلا يجوز يعني لا يجوز العقد عليها فلا يجوز وطئها بملك اليمين كذلك مطلقهه ثلاثه إنسان عنده أمة تزوج حر تزوج أمة طلقها ثلاثا وبت طلاقها هنا تحرم عليها حتى تنكه زوجا غيره لكنه قال سوف اشتريها من سيدها وعطأها بملك اليمين هنا حرام, حرام. لأنه يحرم وطأها بالعقد فيحرم وطأها بملك اليمين لذلك المعتدة والمحرمة وزنعة يقول حرم وطءها بملك يمين لأن النكاح إلا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلا أن يحرم الوطء بطريق الأولى إلا حرم النكاح لكونه وسيلة إلى الوطء فيحرم الوطء بطريق الأولى لأن شراء الأمة للتسرج إنما يراد للعتق طيب يقول إلا آمة كتابية استثناء من ذلك آمة كتابية فالآمة الكتابية لا يدوز وطعها بالعقد ويجوز وطعها بملك اليمين لأنه سبق في قول الموالف رحمه الله لا ينكح حر أمة مسلمة إلا أن يخاف عنها العذوبة فالأمة الأمة يجوز بثلاثة شرط أن تكون مسلمة وأن يخشى عنها العذوبة وأن لا يجد, لا يجد مهرة حرة الأمة الكتابية يجوز وطعها بملك اليمين لكن لا يجوز وطعها بالعقد من التي يجوز وطؤها بالعقد الاكثر امه التي يجوز وطؤها بالعقد المسلمة المسلمة واضح طيب يقول الا مت كتبيه في عموم قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم والصحيح في هذه المساله انه يجوز انه يجوز ان يطأ الامه الكتابيه بالعقد يجوز ان يطأ الامه الكتابيه بالعقد فلو ان رجلا مثلا فيه شروط لكاح الأمة المسلمة ولم يدد أمة مسلمة وإنما وجد كتابية فإنه يدوز له وطها إذن ما هو المثال الذي يجعل عوضا عما قال المؤلف نقول, نقول أمة كافرة فنقول مثلا في كلام مؤلف من حرم وطها بعقد حرم وطها بملك الجمين إلا أمة كافرة إلا أمة كافرة فالأمة الكافرة لا يجوز العقد عليها ويجوز وطأها بملك اليمين واضح؟ فبدلا من أمة كتابية نقول أمة كافرة إذن قول الموالف حر من حرم وطأها بعقد حرم وطأها بملك اليمين إلا أمة كتابية على المذهب وكافرة على القول الراجح طيب ثم قال رحمه الله ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل وبطل في من تحرم <تصفيق> إنسان جمع في عقض واحد بين محللة ومحرمة يعني بين من يحل له نكاحها وبين من يحرم عليه نكاحها لذلك رجل عنده موليتان عنده موليتان يعني بناته أخويه <تصفيق> بناته أخويه فقال لرجل زوجتك موليتي زوجتك موليتي وإحداهما أخت له من الرضاء يعني إحداهما قد رضاء هو مع أمها هنا جمع الأقد بينه محللة ومحرمة يقول المؤلف صح في من تحل وبطلة في من تحرم فيصح في من في من تحل التي ليس أخت له من الرضاء ويبطل العقد في من تحرم وهي أختهم من الرضاء طيب رجل قال له شخص زوجتك موليتي لهم ابنتي هو وليهما فقال قبلت وإذا بإحتاء النساء محرمة محرمة جلس في النسيك أثراف مكة ما علمت واتصل عليهم جل وحين والله نحن دخلنا الحرم نحن نأخذ عمره الآن جمع العقد بين محللة ومحرمة نقول هنا العقد يصح في من تحل ويبطل في من تحرم طيب يقول فلو تزوج أيمن ومزوجها الأيم هي التي لا زوج لها. لها ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح وبطل في المزوجة لأنها غير محلل لنكاح <تصفيق> مثل إنسان قال لشخص زوجتك موليتين واحدة منهن منهما أيمن أيمن يعني يسألها زوج والثاني لها زوج لكن الولي ينسي أنها متزوجها أو تزوجها في عدة يعني نسيها هذا قد لا يريد لكن إحداهما في عدة في زوج فزوجها في هذا الحال سيحكم يقول يصح فيمن تحل ويبطل فيمن تحرم طيب يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح نكاح خنثى مشكل لا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره الخنثى المشكل هو من له آلتان آلة ذكر وآلة هذا الخنثى المشكل الخنثى المشكل هو الذي له آلتان آلة الذكر وآلة أنثى ولم يتضح أمره طيب بماذا يزول الإشكال قالوا يزول الإشكال انبال من آلة الذكر فهو ذكر وإن من آلة الأنثى فهو أنثى وإن بال منهما جميعا فإننا نعتبر الأسبق أسبق وإن كان في السبق سواعا فإننا نعتبر الأكثر وآخ brauch المراتب wonder the الذي whether he's a higher which is a higher and a higher and an assumed we say if came out hisarn based he is a higher and if came out his runter then he من a higher and if came out his lower he hasноеaland ثم بعد قليل يبول منالة الأنثى نعتبره ذكرا وإن كان العكس اعتبرناه أنثى طيب يبول جميعا منهما يخرج جميعا البول. يقول هنا يعتبر الأكثر يعتبر الأكثر واضح طيب. إذا ظهرت له لحيا هذا ذلك على أنه ذكر إن ظهر له ثديا أنثى طيب ان ظهر له ثديان شارق لحية مشكلة. مشكلة طيب قال بعض العلماء ومن العلامات التي تدل على الذكورة والأنوثة الأضلاع أضلاع الصدر كم أضلاع الصدر قالوا إن أضلاع الرجل الضلع الأيسر للرجل أقل من الأنثى بواحد أقل من الأنثى بواحد هذه ألامة لكن هذا ليس صحيح قال بعض لو كانت هذه العلامة ما بقي في الدنيا خنثة مشكلة كأننا عند الأضلاع نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف طيب من العلامات أن يكون يميل إلى النساء أكثر من منه إلى الرجال هذه علامة وإما لا إلى الرجال أكثر فهذه أيضا علامة غرض الصوت علامة ولكن بالحمد لله عز وجل أن الخنثة المشكل في يعني يعني بوقتنا الحاضر وفي ما مضى أيضا قليل الوقوع نادر وأكثر ما يكون في البهائم أكثر ما يكون في البهائم وذكر الموفق رحمه الله الموفق المغني يقول أني في سنة ستمائة وعشرة سئلت عن رجلين ذكر ثلاثة رجال قال سئلت عن رجلين أحدهما ليس له آلة ذكر ولا آلة أنثى وإنما له نحمة بين المخرجين بين مخرج الذكر ومخرج الأنثى يخرج منهما البول رشحا, رشحا يسأل مثلا عن الصلاة وعن الطهارة واضح؟ هذا واحد يقول والثاني بالنسبة للثاني يقول له لحمة أيضا فوق في محل مخرج الذكر يخرج منها رشحة يخرج منها البول ويخرج منها جمه الله ليس له آلة لا ذكر ولا تونثى الأول اللحمة بين المخرجين بين مخرج الذكر ومخرج الونثى والثاني له لحمة في القبل في القبل يقول كتب إليه يسألانه عن الطهارة وعن الصلاة قال وقد ذكر لي في بلاد العجم عن رجل ليس له مخرج اصلا وانما ياكل ويشرب ثم يتقيئ الزائد الزائد من الطعام والشراب يتقيئه كانه كانه يعني يخرج كل باله الغائط يقول فهذا والثلاثه وامثاله يلحق بالخنثى المشكل يلحق بالخنثى المشكل طيب هنا مساله هي الان كثرة. تحويل الذكر إلى انثى والانثى الى ذكر هل يجوز يعني هل يجوز للإن ذكر أن يحول نفسه إلى أنثى أو أنثى تحول تحول نفسه إلى ذكر أما من اتضحت علاماته يعني حكم الأطبة بأنه ذكر ولكن مثلا ذكره مستتر خلقة يعني جميع صفات الذكورة فيه فأجرى عملية لإزالة هذا العيب الذي فيه فهذا الجائز وكذلك لو كان أنثى قالوا هذه المرأة لها رحم ولها فرج لكن تحتاج إلى عملية لأن الفرج قد مثلا سد بلحم وما شفه ذلك هذا يجوز لكن إذا كان ذكرا خالصا أو أنثى خالصا فهذا يجوز أن تحول وتنفق صدرها يوجد الآن نساء الله العافية يعني تدي المرأة هذا تدي المرأة ينفخون يعني يجعل للرجل هدي هذا أعجاب ينفخون رمبه ولا هل يجوز ولا لا يجوز لأن هذا من تغيير خلق الله وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء عن الشيطان لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله نعم لعنه الله وقال تأخذنا من ذلك نصيبا فروضا ولا أظلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم على العام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتأخذ الشيطان أوليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا واضح فتغيير خلق الله حرام لا يجوز تغيير خلق الله حرام لا يجوز طيب الآن انتهى الباب المحرم في النكاح وتلخص لنا من ما تقدم أن المحرمات محرمات بالنسب ومحرمات بالسبب ومحرمات بالصهر ومحرمات لاجل الجمع فاما المحرمات بالنسب فهن سبع ذكرها الله عز وجل في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الاخت وذكر بعض العلماء لها بابطا لها بابط مع اننا ما نحتاج الى بابط الايه فقال وش الله قال يحرم على انسان اصوله اصوله وفروعه واصول وفروع اصله الاعلى واصول وفروع اصله الادنى نعمه وفروع اصله الادنى وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط يحرم على الانسان اصوله وفروع. وفروع أصله الأدنى هؤلاء ثلاث مطلقا وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط شف يحرم الإنسان أصوله كالآباء والأمهات وإن علوا وفروعه وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا <تصفيق> وفروع أصله الأدنى من أصله الأدنى؟ أبوه وأمه لأن فروع الأب والأم إخوة وأخوات فهؤلاء حرام وفروعهم أيضا حرام والرابع وصول فروع أصله الأعلى من الأصل الأعلى الجد الجد أصل الأعلى نقول الجد حرام فروع الجد حرام لصول بهم فقط يعيدون فروعهم فأصولك الأعلى العم الجد فروعه من العم والعمه والخال والخاله هؤلاء يحرمون لصلبهم دون فروعهم بنت العم حلال بنت الخال حلال بنت العمه حلال بنت الخاله حلال واضح هذا المحرمات بالنسب المحرمات بالرضاع نظير المحرمات بالنسب نظير المحرمات بالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب واضح طيب باقي المحرمات بالصهر محرمات بالصهر وهن ايضا اربع قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف هذه واحده وهي زوجة الأب ثم قال تعالى لما ذكر المحرمات من النساء قال وامهات نسائكم هذه واحدة وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تقولوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أي ثالثة وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم إلى المحرمة من الصهر زوجة الأب وزوجة الإبن وأم الزوجة وبنت الزوجة لكن الثلاث الأول التي هو زوجة الأب وزوجة الإبن وأم الزوجة يحرمن بمجرد العقد بمجرد العقد وأما بنت الزوجة التي هي الربيبة فإنها تحرم لا تحرم إلا بالدخول لأن الزوج يقول من نسائكم التي دخلتم بهن التي دخلتم بهن طيب نكرنا أيضا ضابط لمسألة الصهر وهي وهو الضابط أنه يحرم على كل واحد من الزوجين كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر كل واحد من الزوجين يحرم عليه أصول وفروع الآخر بمجرد العقل إلا فروع الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول ولاحظة جميع الاستفيد منها يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر إلا فروع الزوجة فإنها لا تحرم إلا بالدخول لا تحرم وعلى هذا هل يجوز الإنسان مثلا أن يتزوج أمة زوجة أبيه يجوز لأن أمة الزوجة حرام على من على, على الزوج ولكن في, في مسألة الصهر أصول الزوجة حرام على الزوج خاصة وأصول الزوج حرام على الزوجة خاصة وفروع الزوج حرام على الزوجة خاصة وفروع الزوجة حرام على الزوج خاصة فالتحريم في مساء الصهر خاص بمن بالزوجين فلو أن إنسان تزوج امرأة تزوج امرأة ولها بنت لا يدوز له نكاح بنتها لأنها ربيبة إذا دخل بأمها لكن يدوز لولده أن يتزوجها يدوز لولده أن يتزوجها قلنا لا نعم يدوز كذلك العكس رجل تزوج امراه وتزوج ابنه امها امها يجوز طيب رجل تزوج امراه وتزوج ابوه امها ها يجوز طيب رجل تزوج امراه وتزوج ابوه بنتها ها, ها. قولان يجوز طيب. يجوز واضح هذه طيب. الثالث القسم الرابع من المحرمات محرمات لأجل الجم وهن ثلاثة كرات في قوله تعالى وأن تجمع بين الأختي هذا واحد وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وخالتها هذه ثلاثة واحدة مذكورة في القرآن وهي الجمع بين الوختي والثاني والثالثة الجمع بين المرأة وخالتها او المرأة وعمتها في السنة لها ضابط أيضا ما هو أنه يحرم أنه يحرم على الإنسان الجمع بين امرأتين يحرم على الإنسان الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت تناكع بينهما بنسب أو رضاء لا بصهر بنسب أو رضاء لا بصهر واضح إن إنسان تزوج امرأة وتزوج عمتها يجوز ولا لا لا يجوز قدر الأنثى واحد ذكرا فلا يجوز مثلا للعمة أن تتزوج ابن أخيها أحدهم ذكر أو الآخر أنثى. سواء كان ذلك من رضاء أو كان ذلك من إيش؟ من نفسه حتى لا يجوز الجمع بين الأختين من الرضاء أن رجل تزوج امرأة وتزوج أختها من الرضاء فلا يجوز وإن كان الشيخ الإسلامة رحمه الله يجوز ذلك يقول يجوز الجمع بين الأختين من الرضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخaletها وقال تعالى وان تجمع بين الاختين والمرااد بالجمع هنا الجمع لاجل النسب دون الجمع لاجل الرضاع لكن يقال ان الله عز وجل ذكر الايه عامه وان تجمعوا بين الاختين تجمع بين اختين ولو قدمنا ان الايه مثل في النسب فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب طيب اذا يحرم بين امراتين لو كانت اهداهما ذكرا والاخرى انثى حرم التناكر بينهما بنسب أو رضاء لا بصهر لماذا نقول لا بصهر احترازا مما لو جمع بين امراه بين مبانة من شخص بين مبانه من شخص وبنته من غيرها واضحه دي انسان جمع بين مبانة شخص وبنته من غيرها مثل رجل طلق امراته طلق امراته له زوجة وطلقها فجاء رجل وتزوج هذه المراه مطلقه هذه المراه مطلقه الزوج المطلق له بنت من برااه اخرى تزوج هذه المراه المطلقه وتزوج بنت المطلق يجوز ها طيب يحرم هل يجوز التناكح بين البنت هذه بنت الرجل وزوجه ابيها ها ما يجوز التناكح بينهما لكن التحريم هنا من أجل الصهر لا من أجل النسب ولا من أجل الرضا يقول يجوز الجمع بين مبانة شخص وبنته من غيرها رجل لهم امرأة له توفي عنها يقول توفي ما طلق. مات عن زوجته فجاء شخص وتزوج هذه المرأة هذا الرجل متوفى له بنت من زوجة أخرى يجمع بين المرأة هذه زوجته والبنت الثانية نعم. طيب أليس إحداهما لو كان ذكر والأخرى أنثى حرم التناقع بينهما ها؟ نعم يحرم لكن التحريم هنا لا من أجل النسب وإن من, من أجل الصهر وإن من أجل الصهر واضح طيب إذن هذه خلاصة الكلام في مسألة الصهر لو جمع بين خالتين نجوز ما صورتها إن امرأتان كل واحدة تقول للثاني يا خالتي هذه تقول يا خالتي واذا تقول يا خالتي ما ذكرناها ذكرناها لكن نسيتناها نعم رجلان تزوج كل منهما بنت الآخر وأتى كل منهما بنت فبنت هذا وبنت هذا كل واحدة خالها للثانية خالة طيب يا محمد جمع بين عمتين امرأتان <تصفيق> كل واحدة تقول للثاني يا عمتي واذا تقول يا عمتي من النسب ترمو تقول يا عمتي احتراما من النسب إن معنوم أن تعلم عليه ما هي صورتها كل واحدة نعم رجلان تزوج كل منهما أم الآخر وأتى كل منهما بنت فالبنات الآن بنت هذا وبنت هذا كل واحدة عمة للثانية تقول هذه يا عمتي ويتقول يا عمتي طيب مثال ثالث رجل له خالة رجل وامرأة هي تقول يا خالي وهو يقول يا خالتي خليفة نعم رجل يعني رجل له امرأة قريبة له يقول خالته يعني له خالة له خالة وهي خالة الله أين يعني رجل وامرأة كل منهما خال الآخر هو يقول يا خالتي وهي تقول يا خالي أو العكس أيضا طيبه لا نقل لا أنت خوال يعني خوال الإنساني خوال أولاده لا خالها خالها بالنفس خلته أخت أمه أم الثانية أنت حول وصلت ولما لا ما تزوج جد نعم أبد الله زوج زوج أخته من أمه لا زوج أخته من أمه زوج أخته من أبيه لزوج أمه زوج أمه أخته من أبيه له أخت من الأب له أخته من الأب زوجها من أبو أمه أبو أمه أبو أمه, أبو أمه. طيب العم رجل له امرأة يقول يا عمتي ويقول يا عمي يا رب محمد حولا لهذا رجل زوج اخاهم من امه ام ابي هذه تكون عمه هي عمه وهو عمه ان شاء الله لا في هذا وهذا اللي لغز بها وقيل يقول ولي خاله وانا خالها هذه المساله هذه ولي خاله وانا خالها ولي عمه وانا عمها فَأَمَّا الَّتِي أَنَا عَمٌّ لَهَا فَإِنَّ أَبِي أُمُّهُ أُمُّهَا أَبُوهَا أَخِي وَأَخُوهَا أَبِي وَلِي, ولي خَالَةٌ هَكَدَا حُكُمُهَا سورة هامل الماليسة أن يزوج أخته من أبيه لمن ها؟ لجده والسورة الثانية أن يزوج أخاه من أمه أخاه من أمه تزوج أم أبيه كيف؟ أي هذا للغاز أنت صورت؟ لا صورتها تصورت أن أبوها أخي كيف؟ لا يمكن تصور بغير هذا لكن نحضر هذا استحضر هذا المثال أبوها أخي هذا في مسألة من في من زوج أخاه من, من, من أمه لأمي زوج أخاه من أمه لأم, لأم أبيه لأم أبيه أبوها أخي هذا أخوها أخوي من أمي أبوها أخي وأخوها أبي نعم. ثم قال رحمه الله نعم. باب الشروط والعيوب في النكاح والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله وهي قسمان صحيح وإليه أشار بقوله إذا شرفت طلاق ذرتها أو أن لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها وبويها أو أن تربع ولادها الصغير أو شرطت مقدر معينة تأخذ منه مهرها أو شرطت زيادة في مهرها صح الشر وكان لازما فريس للزوج فكه بدون إذانتها ويسمى وفائه به سبب آخر مسألة أن المؤلف يقول إذا اشترى أحد الزوجين الآخر ميحكم نعم انفسخ النكاح لماذا؟ نعم صار مالكا لها طيب طيب لو تزوج أما وبنتها في أقد نعم جائز تزوج أم بنتها أم بنتها في بيت في حالهم قال أبخذكم كلكم يجوز طيب موضة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجن بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فالأم والبنت أولى أولى أولى أولى واضح طيب لو جمع بين الأم والبنت في عقد وشي صح يحدث صحف البنت دون الأم هذا المذهب لماذا صحف البنت دون الأم عشان البنت يعني صغيرة نعم نعم لأنه بمجرد العقد فإذا عقد على الأم والبنت الأم تحرم بمجرد الأقد على البنت لأنها تكون من أمهات نساته وأم المرأة تحرم بمجرد الأقد ولا نقول تحرم البنت لأن من شرط تحريم البنت أن يدخل بأمها. يدخل بأمها هذا هو المذهب والصحيح أنها حراب أن الأقد لا يصلح أصلا أن الأقد لا يصلح لأنه إذا كان لا يصح الجم بين المرأة وعمتها والمرأة وخلتها فالمرأة من باب أغلى وليست المسألة مسألة أنه صحف الأم دون الأب المسألة المحرم هنا الجمع المحرم هنا الجمع كما أنه إذا جمع بين امرأة وعمتها أو امرأة وخلتها فالعقد باطل ففقذالك إذا جمع بين الأم وابنتها فالعقد باطل لا لأجل مسألة تخلد الأم أو عدم الدخول بالأم ولكن لأجل مسألة ماذا؟ الجميع طيب يقول لا يصح نكع مشكل من الخنثى المشكل؟ أنا الذكر وأنت انت طيب بماذا يزول الإشكال؟ ذكر أنت أسبر وإن ستوى في السر فبالأكثر نعم وإن ستوى في الكثرة نظرنا إلى علامة أخرى طيب موالف يقول لا يصح نكاح خلثة مشكل قبل تبين أمره ما هي العلة موالف يقول لعدم تحقق مبيه النكاح تحقق مبيه النكاح العلة هي أن الخلثة المشكل إنقدرنا أنه امرأة لا يصح نكاح خلثة مشكل إنقدرنا أن الخلثة مشكل امرأة وتزوج وكان الزوج الثاني امرأة صار النكاح ونكاح امرأة بمرأة وإن كان الزوج الثاني ذكرا فيحتمل أن الخنثى ذكر يكون النكاح ذكر بذكر بآضح الآن الفنية المشكل لا يصرح نكاحه لأن المقابل، الزوج المقابل له إن كان الخنثى يحتمل أن يقول ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى فإن كان أنثى والزوج أنثى فهو نكاح أنثى بأنثى وهذا سحق وإن كان ذكرا والثاني ذكر فهو نكاح ذكر بدكر نكاح ذكر بدكر مفهومة على الله طيب. لذلك بعد ما تبين نقول لا يجوز حتى يتبين أمره والخنثى المشكل يقال خنثى حتى يبلغ إذا بلغ ولم يتضح يسمى خنثى مشكل يعني الخنثى يقولون نوعان مشكل وغير مشكل غير المشكل هو من دون البلوغ أو من يرجى اتضاح أمره والمشكل هو من بلغ ولم يتضح ولم يتضح أمره والآن بحمد الله عز وجل ما تقدم الطب لا ترج هذه المسائل يعني مثلا تقول في المشكل لا ترد لأنه بالإمكان من يكشف عليه كشفا طبيا ويتبين قد هو ذكر أو أنتا لكن كان له مثل أرحم له آلة داخرية في 셋hum قال رحمه الله باب الشروط في النكاح والعيوب في النكاح باب الشروط والعيوب في النكاح جمع المؤلف رحمه الله هنا بين الشروط في النكاح وبين العيوب في النكاح جمع بينهما يرحمه الله لأن وجود العيب كثقد الشرط هذا وجه الجمع وجه الجمع بين الشروط في النكاح والعيوب في النكاح أن وجود العيب كفقد الشرط لأن الأصل في العقد السلامة لأن الأصل في العقد السلامة من العيوب هذا الأصل الأصل في العقد السلامة من العيوب فكأن العقد المطلق كان العاقد شرط أن يخرج منين من العيوب واضح وجه ذلك إذن وجه الجمع وجه أن المؤلف رحيم الله جمع بين الشروط في النكاح والعيوب في النكاح نقول وجه ذلك أن وجود العيب مثل اتفق الشرط لماذا كان اتفق الشرط يقول لي ان الأصل في العقد المطلق السلامه من العيوب سلامه من العيوب فالعاقد الان اذا عقد العقد فكانه شرط انتفاء هذا العقد من العيوب طيب يا ابو الرحمن الله بذا الشروط في النكاح والعيوب في النكاح طيب يقول المؤلف رحمه الله والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد ما كان في صلب العقد بمعنى أن يقول زوجتك بنتي على أن تخرجها من بيتي فيقول قبلت زوجتك بنتي على أن يكون مهرها كذا فيقول قبلت هذا في صلب العقد أو اتفق عليه قبله اتفق عليه الزوجان أو الولي والزوج قبله وهذا مما فارق فيه النكاح البيع البيع فالشروط في البيع لو اتفق عليها من قبل ايش لا تعتبر الشروط الشروط في البيع المعتبر ما كان في صلب العقد او بعده في زمن الخيار والشروط في النكاح المعتبر ما كان في صلب العقد او قبله او قبل هذه قبل المعتبر قبل هي النكاح لأن النكاح عقد لازم ما في الخيار والبيع المعتبر ما كان بعد في زمن الخيارين لأن البيع إذا كان فيه خيار مدلس خيار شرط ليس ليس لا يقع لازما ولهذا قال صائب ابن فليح رحمه الله في الفروع ويتجه في كتاب البيع لما ذكروا الشروطة, الشروطة في البيع قالوا إن المعتبر ما كان في صلب العقد أو بعده زمن الخيارين قال ويتجه كنكاح ماذا معنى كان نكاح؟ أنه يصح قبلها أنه يصح الشرط قبل العقد يقول نحن طيب اتفق عليه قبل مثل يقول أخي يخطب منه بنت يقول ترى بنتي لا بد أن تبقى في البيت يقول طيب ثم من الغد يعقد النكاح هذا اتفق عليها من قبل قال وهي قسمان صحيح وإليه أشار بقوله إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسر عليها الشروط في النكاح منها صحيح ومنها فاسد والصحيح قسمان الصحيح من شروط النكاح قسمان الأول ما كان من مقتضى العقد ما كان من مقتضى العقد لا بد منه في العقد مثل أن يقول تزوجت بنتك بشرط أن تسلمها لي أو يقول الولي زوجتك بنتي بشرق أن تنفق عليها هذا من مقتضى الأقت فهذا الشرق ذكره من باب التوكيد ذكره من باب التوكيد لأن كون الزوج ينفق على زوجته هذا من مقتضى أقت النكاح المقتضى أقت النكاح كون الزوجة تسلم إلى زوجها هذا أيضا من مقتضى أقت النكاح فذكره وعدمه سواء لكن الذكره يكون من باب التوكيد نقول زوجتك كنت تقول قابلته بشرط الاباء هذا من من من باب التوكيد مثل ماذا اخذنا في البيع ان يقول بعتك هذه السلعه قال بشرط ان تسلمني اياها او يقول البائع بشرط أن تسلمني الثمن فذف هذا الشرط ذكره من باب التوكيد وعدم ذكره لا يستلزم سقوط هذا الشيء سقوط هذا الشيء طيب القسم الثاني نقسم الشرط الصحيحة أن يكون أن يشترط أحد العاقدين ما له فيه مصلحة ما له فيه مصلحة وهو المقصود بهذا الباب إذن الشرط الصحيح ما هو إنزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه مصلحة ما له فيه مصلحة مفهوم إذن الشروط نقول حيث العموم نوعان صحيحة وفاسدة والصحيح من الشروط في النكاح ينقسم إلى قسمين قسم الأول ما كان من مقتضى العقد ما كان من مقتضى العقد يعني أن العقد يقتضيه كشرط النفقة وشرط تسليم الزوجة وشرط الوطء وما أشبه ذلك فهذا ذكره وعدمه السواء لكن ذكره ويقول من باب التوكيد القسم الثاني أن ينزم أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه مصلحة لكن هذا ليس من مقتضى العقد ولا ينافي مقتضى العقد ليس من مقتضى العقد ولا ينافي مقتضى العقد ولكنه ينافي مطلق العقد لاحظوا كل شرط كل شرط صحيح في البيع أو في النكاح فإنه منافي لمطلق العقد لا لمقتضى العقد ما الفرق بين مطلق العقد ومقتضى العقد نقول ما نافى الشرط المنافي لمقتضى العقد أن يجمع بين الشيء وضده أن تجمع بين الشيء وضده مثل بيعتك هذه السيارة بشرط أن لا تنتفع بها فهنا قولي بيعتك هذا يستلزم انتقال الملكية إلى من؟ إلى المشتري وأنه حر يتصر فيها كيف يشاء إذا قلت بشرط أن لا تنتفع بها هذا مناف لقولي بعدك متناقضا فالمنافات لمقتضى العقد أن يجمع في العقد بين الشيء وبينه ضده وأما المنافات لمطلق العقد فلا يعني يكون منع مقيد يكون منع من العقد منع مقيدا بمعنى يقول بيعتك هذه السيارة بشرط أن لا تبيعها على زيت أو بيعتك هذه السيارة بشرط أن أنتبع بها لمدة سبوع هذا الشرط يقول مناف لمطلق العقد لا لمختب العقد واضح؟ وكل شرط صحيح لاحظ أيضاً كل شرط صحيح فإنه مناف لمطلق العقد كل الشروط التي تشترط في العقود فإنها منافية لمطلق العقد إذن الأصل أن العقد خالب من, من الشروط فهونا ثلاث أشياء موافقة مقتب العقد ومنافاة مطلق العقد ومنافاة مطلق العقد ما وافق مقتب العقد فهو صحيح وذكره توكيد ما نافى مقتب العقد فهو باطل ما نافى مطلقه فهو صحيح طيب رحمه الله إذا شرطت طلاق ضرتها. ضرتها من لشرطت؟ الزوجة وكذلك لو أن الولي اشترط فحكم حكم الزوجة يعني لو قالوا لزوجتك بنتي بشرط أن تطلق زوجتك بشرط أن تطلق زوجتك فإنه فإن الحكم واحد يقول إذا شرطت طلاق ضرتها بأن قالت تزوجتك بشرط أن تطلق زوجتك فالمعلف يقول صح الشرط صح الشرط إذا شرطية خبرها قوله صح الشرط وكان لازما لماذا قالوا لأن لها الزوجة أو هذه المرأة لأن لها في هذا الشرط غرضا صحيحا لأن لها غرضا صحيحا ما هو الغرض الصحيح قالوا أن تنفلد به إذا تزوجتك بشرط أن تطلق زوجتك يقول هذا لها غرض صحيح ومقصود ما هو المقصود؟ قال المقصود والغرض أن تنفرد به لأن كل امرأة تريد أن تنفرد بالزوج كل امرأة تريد أن تنفرد بالزوج وأن لا يزاحمها امرأة أخرى فهذا الشرط, الشرط من المرأة صحيح, صحيح لأن للزوجة ماذا؟ غرضا فيه يعني للزوجة غرضا فيه طيب وظاهر كلامه رحمه الله إذا شرطت طلاق ضرتها طلاق ظاهروه أنه يكفي لو طلقها طلاقا رجعيا يكفي لو طلقها طلاقا رجعيا لأن الطلاق الرجعي يعتبر طلاقا يعتبر طلاقا لكن هنا ان نظرنا إلى ظاهر لفظ المؤلف قلنا إن الطلاق الرجعي كاف وإن نظرنا إلى المعنى الذي من أجله صححنا هذا الشرط قلنا إن اشتراط الطلاق الرجعي لا يكفي أمنت بمعنى ضرق يا محمود أعد ما قلنا إذا كان واضحا طيب طلاق, طلاق ضرتها تقول ظاهر كلامه أنه يكفي الطلاق ولو كان رجعيا يقول لي طلاق والطلاق يستقب الرجعي لكن هذا الظاهر ما الذي يؤيده وما الذي يمنعه <تصفيق> الذي يؤيده هو ظاهر اللفظ والذي يمنعه نعم إذا إذا قوله طلاق نقول ظاهر كلامه أنه يكفي الطلاق الرجعي يكفي لو طلقها طلاقا رجعيا هذا إذا نظرنا إلى ظاهر لفظا مؤلف وإن نظرنا إلى العلة التي من أجلها صحره هذا الشرط قلنا لا يكفي لأن الطلاق الرجعي <تصفيق> طلق الرجعي ما يفي بالمقصود لأنه قد يطلقها ثم يتزوجها ثم يراجع الأولى فمثلا لو قالت لو تزوجتك بشرط أن تطلق زوجتك على العين والرأس أنت طالق ثم تزوجها هل ومن الغد راجع الأولى راجع الأولى فهنا المقصود ما يحصل المقصود ما يحصل ولهذا قال بعض قال صاحب الغاية رحمه الله ويتجه لا يكفي طلاق الرجع يتجه أنه لا يكفي طلاق الرجع بل لابد أن يبت, أن يبت طلاقها لابد أن يكون الطلاق بائنا مرعي مرعي طيب يقول رحمه الله إذا جلت طلاق ضرتها صح وعرفت من إله وهذا هو المشهور المذهب لإمام أحمد والقول الثاني أن هذا الشرط باطل أن هذا الشرط باطل لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صفحتها والتنكح فإن لها ما قدر لها هذا من جهة العثر ومن جهة النظر أن اشتراط طلاق الضر فيه عدوان على الغيب فيه عدوان مين على الغير وجه العدوان أن الزوجة الأولى أمكن من الزوجة الثانية الجديدة هذه لأنها أسبق أسبق فكون هذه الزوجة الجديدة تشتلط على الزوج أن يطلق ضرتها هذا فيه عدوان وحرمان للجزء إذن هذا القول نقول, نقول قول ضعيف بل باطل لأنه أولا أن فيه مصادمة النص وثانيا أن ان فيه عدوانا على الغير ووجه العدوان ما هو ان الزوجه الاولى امكن من الزوجة الثانيه ان الزوجه الثانية من الزوجه الاولى واسبق فكان الحق لها على ان الزوجه الاولى من الزوجة الثانية فكان الحق لها طيب. يقول أو أن لا يتسر أو عليها أو أن لا يتسر مثل قالت تزوجتك بشرط أن لا تتسر يقول الشرط صحيح المهل يقول صح الشرط وهو كذلك صحيح صحيح لماذا قالوا لأن لها غرضا صحيحا قد يقول لها غرض في هذا كذلك إذا قالت أو أن لا يتزوج عليها إذا شرطت أن يتزوج عليها فالشرط أيضا صحيح فالشرط أيضا صحيح لماذا؟ لأن لها غرضا وهي أن تنفرد به تنفرد به والفرق بين هذه المسألة وبين مسألة اشتراط طلاق الضرة أنه في طلاق الضرة قلنا لا يصح لأنه يتضمل العدوان يتضمل العدوان على الغير وهنا لا عدوان لا عدوان لأن الزوجة التي اشترطت عدم نكاحها لم توجد من موجودة فليس هناك اعتداء على حق الغير فلذلك قلنا أن الشرطة صحيح وكذلك وقال قال بالنسبة للتسري وارحنا الآن إذا اشترطت أن لا يتسر أو لا يتزوج فالشرط صحيح. صحيح لأن لها غرضا في ذلك والفرق بين هذه المسألة وبينما تقدم أنه في مسألة اشتراط طلاق الضرة هذا الشرط نقول أولا أنه مصادم للنص والثاني أن فيه عدوانا على الغير وهنا لا عدوان لأن حق الغير لم يوجد حتى يكون فيه اعتداء عليه طيب وبعض وقال بعض العلماء إنه لا, يصح إنه لا يصح لسيما شرط التزوج قال لا يصح أن تشرط عليه أن لا يتزوج عليها ليس قالوا لأن فيه حجرا على الزوج فيما أباح الله له من قوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع ففيه حجر على الزوج ومنع له مما أباح الله له فيكون الشرط لاغيا لكن الصواب مع المؤلف والزوج إذا وافق على هذا الشرط فهو الذي أسقط أسقط حق ما أحد قال أو أن يخرجها من دارها الشرط صحيح قالت المرأة تزوجتك بشرط أن تخرجني من بيت أهلي ووافق فالشرط صحيح شرط صحيح لأنه قد يكون لها غرض قد يكون لها غرض في هذا الشرط مثال الغرض لو علمت أن هذا الزوج الرجل كثير الأسفار يتاجر وسوف يسكنها في بيت بعيد عن أهلها وتخشى على نفسها من الوحشة ومن السراق ومن الفساق فتشترط أن تكون في بيتي أهلها أو مثلا الزوج يقول إما أن تبقى في البيت أو تذهب مع إلى البلاد ويتنقل كل يوم في بلد وعليها مشقة فتشترط أن تكون في بيتي أهلها فهذا غرض صحيح مع أن هذا الشرط فيه نور حجر على الزوج اشترط هذا الشرط فيه نور حجر على الزوج كيف الحجر؟ أنه أن كون المرأة في دار أهلها يأتيها الزوج في دار أهلها فيه نوع من الحياء قد يصيب الزوج في من الحياء يعني إذا أراد أن يأتي أهلها يذهب إلى بيت أهلها كلما ذكره جاء, جاء رجل يلا أمشي مو واضح ففيه نوع من الحياء طيب أو بلدها يعني أن يخرجها من من بلدها فالشرط فالشرط صحيح وهذا أوسع من الشرط الذي قبله الشرط الذي قبله من دارها هذه شوي يعني فيها نوع من السماحة قالت من البلد يعني ضعني ما شئت في البلد لكن لا تخرجني من البلد فيلزم الوفاء مثال رجل تزوج امرأة قالت بشرط أن لا تخرجني من بلدي عنيزة فيلزم الوفاء بالشرط فيلزم الوفاء بالشرط. لكن في أي مكان وضعها في هذا البلد صح صح حتى لو اتسع البلد لو قدر أن البلد اتسع ووضعها فيما, فيما اتسع من خارج البلد فما دام أن هذا المكان داخل في مسمى البلد فإنه يتسع قال أو, أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها فالشرط صحيح مثل لو كان لها أولاد من زوج سابق فاشترطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها فالشرط صحيح قال او أبويها قالت تزوجتك بشرط أن تبقى أمي عندي في البيت واضح؟ أو أن لا تفرق بيني وبين واردي أبقى عندهم في البيت فالشرط صحيح ويجب الوفاء به قال أو أن ترضع ولدها الصغير أيضا الشرط صحيح طيب إن لم تشترط هذا الشرط أن ترضع ولدها الصغير إن لم تشترط هذا الشرط فهل للزوج منع زوجته من رضاء ولدها لا ولا هذا الفقه سيأتينا شاء الله تعالى في باب الحضانة في باب عسرة النساء في قول المؤلف ليس له منعها من إرضاء ولدها ليس له منعها من إرضاء ولدها لكن له منعها من إرضاء ولد غيرها, غيرها طيب إذا لماذا المؤلف قال أو أن ترضع ولدها الصغير مع أن هذا ثابت حتى لو, لو تشتريطه ها إيش ولد لها ان ترضع ولدها من غيره وهذا ما يقول ليس لها سياتي ان شرطها ليس له منعها من رضاع ولدها امراه تزوجت رجلا ولها طفل من زوج سابق ما يملك الزوج انه يمنعها من من, من رضاع ولدها ما يملك نعم له ان يمنعها من الرضاع غير الولد انت قالت سارضع ولد الجيران له منعها من ذلك لكن ولدها ليس لها لماذا اذا ما دام هذا الشيء ثابت ان فلماذا المؤلف نص عليه لا حتى لو امتنع حق ثابت هذا يعني كونها ترضي ولدها شيء ثابت شلون يوجد خلاف نعم هذه وهذا سبب من المساله فيها خلاف فالشرط يرفع ماذا الخلاف وأمر اخر وهو أن إرضاء ولدها قد يتضمن أن تذهب كل يوم إلى مكان بعيد وما تصورته مثلا يقول ولدها في أقصى المدينة وهو في الشمال وهو في جنوب فتفوت عليه بعض المنافع تفوت عليه بعض المنافع نعم لو كان الولد مثلا قريب أو معها هنا ما في إشكال ما في إشكال لكن إذا كان الولد بعيدا وعلى هذا فيحمل قولهم ليس له منعها من إرضاء ولدها على ما إذا كان ذلك لا يتضمن تفويت منافع الزوج ويحمل قوله هنا أو أن ترضع ولدها الصغير على ما إذا كان ذلك يفوت على الزوج بعض المنافع يعني مثلا تخرج أرادها ترضع ولا تخرج من أول تحتاج أربع ساعات خمس ساعات ذهب ساعة وساعتين ورجوع ساعة وساعة لا سيئة في الزمن السابق ما في السيارات ولا شيء طيب قال او شرطت نقدا معينا قال تزوجتك بشرط أن يكون مهري دولارات من العملة الصعبة يصح أو لا يصح لأن لها غرضا صحيحا حتى لو لم يكن هذا النقد من نقد البلدها نعم ليس بشرط لو كان نقد بلدها مثلا عندنا ريالات أو في مصر جنيهات أو في الكويت دينارات فاشترضت فلها ذلك لأن شرطت نفدا معينا فلها ذلك لأن لها غرضا ولذا قال أو شرطت نفدا معينا تأخذ منه مهرها أو شرطت زيادة في مهرها صح بأن كان المهر عشرة فقالت تزوجتك بشرط أن يكون مهري خمسة عشر أو كان المهر عشرون كان المهر عشرين واشترقت أن يكون خمسين ألف أو مئة ألف. فيصح في هذا الحال يقول المؤلف صح الشرط وكان لازما فليس للزوج فقه بدون إبانتها ويسن له وفاءه به سبحان الله يقول المؤلف صح الشرط لماذا صح الشرط لأن لها أمرين الأمر الأول أنه لا ينافي مقتضى العقد والأمر الثاني وهو الأهم ها أن لها غرضا صحيحا وهناك دليل عام على هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروط وقوله عليه الصلاة والسلام فيما هو أعم من ذلك المسلمون على شروطهم إذن هذه الشروط الصحيحة يجب الوفاء بها أولا لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم وهذا دليل عام والثاني دليل الخاص. وهو عليه الصلاة والسلام إنا حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروط والثالث أن هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد والرابع أن لها في هذا الشرط غرض صحيح, غرض صحيح إذن يجب الوفاء هناك آيات عندما تدل على يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والوفاء بالعقد يشمل أسطى العقد ويشمل وصبة والشرط من أوصاف العقد يقول كان لازما يعني ما معنى لازما يعني أن الزوجة, إذا لا أن الزوجة إذا لم يفي به فلزوجة الفسخ هذا معنى لازما وهذا من الفروق بين شروط الشيء والشرط في الشيء أن شروط الشروط في الشيء تتوقف عليها الصحة والشرط في الشيء تتوقف عليها اللزوم فلو مثلا قالت بشرط أن تطلق ضرتك ولم, تطلق ولم يطلقها فلها الفسخ. طيب. يقول فنزل الزوج فكه بدون إبانتها يعني خلاص الشرط هذا يجب عليه وفاء به إلا إذا طلب منها إسقاطه وأسقطت فحينئذ ليس لها حق الفسر مثل قالت تزوجتك بشرط أن أبقى في بلدي أبقى في البلد في بلدي أهلي وبعد أن تزوجها قال لها أسقط هذا الشرط أنا انسان صاحب سفريات أريد أن تذهب معي أبقى شهر شهرين أو ثلاثة فأسقطت الشرط فهل لها الرجوع فيه مرة ثانية لا طيب يقول المهلف ويسن وفاءه به يسن ووفاءه بهذا الشرط سنة لماذا يعني لا يجب الوفاء بهذا الشرط مع أن العجيب يعني أنه لو قال بعتك بشرط بيعك هذه السياره بشرط الا تبيعها على فلان وقلنا ان هذا الشرط صحيح فيجب الوفاء بالشرط او يجب. يجب يجب اذا كان عقد البيع الذي يتضمن يعني عقدا بخمسه ريالات وعشره ريالات يجب الوفاء به فعقد النكاح من باب اولى بل ان عقد النكاح فيه دليل خاص وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم بالفروق يعني إن حق الشروط أن يوفى به شروط النكاح طيب الصواب أن الوفاء بالشرط واجب لعموم قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا أمر يتضمن الوفاء بأصل العقد وبما فيه من أوصاف وبعموم قوله تعالى وعوفوا بالعهد وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم وخصوص قوله عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط أن تنفو به ما استحللتم به الفروط ولأن عدم وفائه بالشرط خيانة خيانة وغدر يعني مع القدرة خيانة وغدر والخيانة والغدر محرمان طيب قال فإن خالفه يعني لم يفعلها بالشرط فلها الفسخ اللام هنا يحتمل أنها للإباحة في قوله فإن فلها الفسخ ويحتمل انها للاستحقاق يعني فتستحق الفسخ وايا كان سواء قلنا انها لالباحه قلنا انها للاستحقاق فالمعنى واحد قال فله الفسخ على التراخي على التراخي لا على الفور لا على الفور لماذا يقول لان هذا الشيء حق لها لا يسقط الا باسقاط حق لا يسقط إلا بإسقاطها أو بما يدل على الإسقاط من قول أو فعل وما دامت لم تسقطه فإن الأصلة تبقاؤه حتى لو مضى سنون نعم حتى لو بضى حتى لو مضى لكن إذا خشي الزوج في مثل الحال فلا هو أن يخيرها حلا هو أن يخيرها يعني هو يخشى مثلا أن تزوجها واتت بأولاد ثم بعد ذلك فسخت يعني في أول الأمر سكتت مثل قلت بشرط أن تسكنني في بلدي وأسكنها في غير البلد وسكتت وبعد مضي عشر سنوات جاءهم أولاد وما شفى ذلك قالت حق الفسق على التراخي فليحق الفسق نقول هنا إذا كان الزوج يخشى من هذا فله أن يخيرها في أول الأمر طيب يقول لقولي عمر الذي قضى عليه بلزوم الشرط يقولي عمر للذي عندهم. ها؟ الذي قضي عليه في لزوم الشرط حين قال إذن يطلقنا إطل... إذن قال مقاطع الحقوق عند الشروط طيب. ثم قال وإن شرط أن يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما فطل الشرط إذا شرط أن يخرجها من منزل أبويها يعني قال الولي زوجتك بنتي بشرط أن تخرجها من منزلنا فمات أحدهما بطل الشرط لماذا؟ لأن المنزل لم يعد الأبوي صار للورثة فهمتم؟ طيب لو اشترط الولي شرطا لو اشترط الولي شرطا قال زوجت بنتي بشرط أن لا تخرجها من البلد ولما دخل الزوج بزوجته قالت قال الولي الزوج زوجته إنه أباكي قد اشترط علي أن لا أخرجك من البلد قالت أنا ما, ما أعلم بهذا الشرط ولا رضيته ولا أرضى به هل يجب الوفاء حينين لا لأن هذا الشرط حق لمن حق للزوجة فكون الولد يشترط هذا لا, لا أثر له إلا إذا كان ذلك نيابة عن الزوجة رمكون يشترط شروطا بنفسه هو أو للزوجة. ولا ويتقرف على ذلك فهذا لا يجب وفاء